باسي كذون لاكتبي أصول الدعوة السلفية الأصل الث السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة فيوندي تندوتال جرم تواو بعلماء أو فزاناني أهل سنة يعني بداخله مسلمانان لم زمانوا أهل ييدعوا أهل أحزاب سياسي كاريكا بخلك كذوا خالشي حسن الضنينيه حنك اصلا انك نك داغل اولمانين فالقوار غماني خرابا بن هن علماء نزان علماء شارزاني علماء وان علماء بيوي سلطان علماء خاينه علماء هم خشتي خراب والله يعني او صفته اكو قرطبي الله يط او صفته هو كارا لويك أهل الإسلام ببيت حفتا يعني سري دا بجبوني إسلام بو حفتا زياتر زيار اللي يهود نصارا كإسلام خيري أمية ولا أوان أبن حفتا وياك حفتا ودو إسلام بده حفتا وسير قابو إسلام لو كم تربوع متي إسلام بشرده أبو متي إسلام حفتابوع ين بانجابوع فلا ما بينيها مصفة كاني أوان هم يلأ أمة الإسلام يشرودا للمسلمانة عند روادة صفته كزيادة الرؤى دا بداخله هيك لعلماءك الخطبية وكلابير من بأله صفته كلا نو دا لناو المسلمين هي هاي أول شيء وياه أوان رجل كان وهذا أهل السنة وانيا أهل السنة رئيس أهل علم أقريت وبتعباد علماء أهل السنه لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية لا يوجد شاروانية كثيرا بس عقيلة خوي ومسلماناتي خوي زاني فضلي عالم أزاني شندين آيات شندين حديث ولا و بعقل و يعني دنيا شهود يعني علماء مكانة يعني فلوحيا معروفه معروفة التي يتبوؤونها يعني التي ينزلونها يا التي يشغلونها أو الشيوخ نوبيا جوم منزليك علماء حياتي لشريعي إسلامي معروف. شندين جارباسي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أهل العلم. ين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني كسك كوا أزاني أقوى يا أو كسي يان لمجال التوحيد لا إله إلا الله خويت عار النجول شهاتي خوي أهل العلم يان شندين فضل كتاب السنة معروفة يعني فضل أهل العلم ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم وهذا خطأ كبير بلا مهندق لخلشي قاتيكا تيكالو بيكالكا قاتيكي ما ابي بي ارتباط منها بي بي واندي منها بي بعلماء أو. علماء بكوين هن دي خلق اما تيكالك اتشن لجاتي او ايكا بي بعلماء هو بي بي واندي علمي اتشن تعصبين دمار جيرين بيان نبي نابي تعصب دبو عالم عالمكا اگا زندوبة يا نبي نابي قصي او لقصي مو كسيك اولات البيت ن لا قسهم عالمي كثير يعني بويه نبي تعصب و هيج عالمي كدبي ابي التعصب بو حق به بو كتاب وسنه بفهم السلف بو يمك علينا ابي بيوند من الاول ما ابي خومله بيرشمو كسيكو نكوينناو تقليد اي ما تقليدي شافعينا لكن تقليدي ابو حنيفه لكن تقليد مالك لكن من باب اولى تقليدي هيج عالمي لكن لم سردمه تقليدي هي ما يعني هربين قسي او علمي ومان هيا لفقه زيرك علمي ومان هي لجرح تعديل زيرك هي معنى العاقده زيرك هل يك لا معنش هيش يعني قسكانيا الحجانيه لنفسه بالله انحرق سي جوتا وصلص قد علم اشي وانا خوياش اشي وانا بويا عمل لك لايك لايك كيما علينا ابي فيس شوني علماء كاينه علماء بين ربط ما بيانه هبي لعلم كان معنى اني معصوم معنى اني غلطناك بلم لولا شوكم والله دين الآن أيوة في ونديب دروسا كان بخلق وعلماء تعصب يعني بدرس كان علماء بوشيوني ما ب شئني علماء فيها ما ب في ونديب علماء ب لبرء وحد هنداني خلق ولا علماء تعصب درس كان ويا إما هيك ربطك ما ناش ما نبي ربط ما نبي شو كمان بشرنا شنو هغلطة متعصب غلطة كاسيك شكه جفائها يا بيونديني يا ناقره العلماء تواصل ترابط ني الى علماء والغلط ببيانيكي ببياني اويكم الله خلقك تقليدك ويراسيشن وكؤه مجارئ من العلماء يعني هموشتي إسلام اسلام سيشتا سيخالي افراط وتفريط وتوسط يعني لا لاك تعصب حرام بعلماء بلولا الشواء دجاجة كدنى علماء دوركوتنا ولا علماء نبوني في وندي لقى علماء نادي. بعلام أي نيوان ذكي شيء نيوان ذكي شيء وسطكه. في تعصبش في في في أخذ علمًا ليوالجرين، والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك. سوديًا لببينين بويكوا عرس ثمان كان، راجا كانوا، رجى برشن في بشاندن، إرشاد من كان، أو بريطيا لا، بي وندي. أما تو بلي، هادش يشتغل عالم وبيد او تظاوى. حق مصيبة.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 أمش معنى واني إما حسن ظن من وعلماء وتجليل تعظيم علماء نكين واحترام للريزو فتاوان نجد كات الفتاويك الدبودية للشيخ سبنو تيميوة فيبزاني أحسنني كات الفتاويك دي لا إمامي أحمد ولا إمامي شافعي ولا مالك ولا لتابعين ولا دواي أوان ولا محمد كل عبد الوهاب ولا ابن القيم ولا ابن باز ولا مقبلة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 علم علم علم سعودي بيا عراقي بيا تجاري عنيبيا كويستاني بيا شرقي بيا غربي بيا العلم رحم أو علمي اللي بيا هي لي رشها ما بسوني عدد نوعك علم لايمن وتو هروك علمو تاللي بيا اللي بيا هروك وعلم مغربي وعلم مغربي كتاب والسنة بفهم السلف أخوات كتاب والسنة بفهم السلف بويه ربتي إما لق العلماء ربتي شي حزبيني ربتي مذهبي تقليدي، تقليدية وكو خلقي تير لحزبكانا شويني ساركاني خوايانا كون لهر شوينيكا وشتيان بو بيت او برغر اعدل اما واني لهر كيو اللعلماء من لهر شوينيكا ووهر كسي كيشان بيت اگر فتوى كيابو مخالفو بدليل نايفين زانين عالمة وزانين اجتهادة كشي غلطه بدليل بو نايفين بويا كما أنه يعني أيضا تقليدهم من يسوق له التقليد العام فلان بو خلك عوام كان عواما نازن دليل شيء نازن أم دليلة بوشي دليلة أم دليلة سرشي دليلني لسرشي أو بو كسي وقوانا بيت قيدنيا فتوى ابن الباني فتواقيبها تلي مقلدك الناسره كوع عالم كسه وعالميه ربانيه وسنيه ابي اوري وري شوفوا دليل نازل حكم في ادي دليل يان كسي كتير بونونه لهن دي مسائل علمي قساق لو مسألة بو نابد ومن دايش لتمييز القرار في القضاء العلمي جاري واهي مسالك دراسه هالشيء حديث يقدر الانسان صحيح مزانين صحي عيان ضعيفه هالشيء اوكي لبروي كتب الدنيا لبروي علم الدنيا, لبروي مجال الدنيا لبروي وقال الباني صحيح وقال شيخ الإسلام انه بدعة تو او بات طالب علم شيء عوام جنيد چون كان أهلية اللوم وزعدة يابون منظر جمال سائل مشاكل لأمتها دول سبعوك وكاتي خويك أمريكاها تناو عراق وعلماء أهل سنة لسعودية فتوى عندك الجهاد ينجمكا تواناتها النية دوائي زرر لك هن دخل بقصينا كردن بقصينا هو مسألة دماء مسألة خويني ومصيري أمتك اوان باشي لا يزال يعني من أقرب بلهم أمان كابو كافري أصلين یمچ مسول معنی بشه. و آن دشمن باله لذور ولات و هاتون باله. آن وی ولات که من داعید کن باله. آن وی عقیده خلاف بالا کنه و باله کابو بیجات. ان واضح بیجات. خدا آن خبیرن. از آنن مؤامره کشوند. از آنن عادت کنی فی بیست. از آنن مزرعه کی دویی هرشي أسب في خود تاودي ناقية العلماء قوان، بويا برسى قوان كي وتشان آ آ وتشان نع نع، بويل لهر شونك ككتوع أهل نبوي درس اللي وياه ناتشار دبر نت نتوني تقاليد قوان وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه وبينا فوائده، الله يحيي ونديه أبو علماء العلماء السلف في الشرباسمان كدواء ورن مان كدوته جاقير مان كدوته وقازان جباري مكانش مان وبيّن التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه وزرر كاني بزيانة كاني مان باس كدوة كدوة لكاتك أقر خلشي وازيان هنا لشون كوتني علماء سلف يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمته وإلى بي لم يعني باس كدن في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد لم ياني باس كدني نعمتي خوا بسر ولاتي سعودية وهذه البلاد عن بلاد النجل الحجاز في سعودية علي باسي فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك خواهي تعالى دينك دون توا لهم بدعيك ولهم, ولهم شركك وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك وهروها يويبارستوالا وسيلكاني الشرك ولرقكاني لنا وشونكم رابون بوسائل وأسباب يشترها سبحانه بشدين هو كار قليل تعالى ميسر آسانك الدوا حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم فإيكي لهو كاركاني أويق قليل تعالى شدين عالم في الشوايب إيه ودانوا كلا سر منهجي حكر رشتون لسر يجي راس رشتون حل كونوا فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل حل كونوا إيه سعودية إيه بلادي حجاز لسار مذهب إمام أحمد رشتون لشقه داء ولم أو إمام أحمد داء كلفق داء ولا سرير جوره مرهزه فكان امامكم الامام احمد بن حنبل اكبر إمام نقل السنه والكتاب كتاب كوره كرين امام كحديث ابن ايور النقل الكبير روايات الكبير وكمسند مسند امام أحمد. نقل السنه وال كتاب يعني القران وبه وباصحابه واتباعه ونظرائه عرف السني من البدعي با هو امام احمد و هر كسي دجي وزاني اهل بدعه هالكثير اللي قال <سؤال> الإمام محمد أبو أزانيشية سنية، خويه رفيق كاني إلى سردابي خويه، وبخويه شنكتو كاني، أو علماني كدين السلم ذبي الإمام محمد بوانا وأزانيت، كيس سنية كيس سنينية، كيس لفية كيس لفينية، بويه من صائر الطوائف والأحزاب. والسلام. حتى قام الله شيخ الاسلام والمسلمين احمد بن تيميه تاو كاتيكه شيخ سام التيميه حد كاف بيوت شيخ الاسلام يعني شيخك في الاسلام شيخ في الاسلام يعني في معرفه الدين وشيخ المسلمين يعني شيخ لهم كبيرهم في العلم ورئيسهم احمد بن تيميه ابن تيميه فجاهد الكفار بدستي خوي الشيويكي كردالي وعملي جهادي كافركاني كد لسردمي خوي وجهادي منافقة كاني كد وجهادي هموم الحدو او كساني كدش بدين بون كردي با بدستي كردي بزماني كردي بنوسين كردي بمناقشة كردي بسجن كردي بهمو هموجور الجهادي كاني كو كدوا واظهر من صريح السنة يعني صريح العقيدة وأعلامها وعلومها همو يعني هي الله أعلام أوش أوشتك دا يعني لبين زويك بو زويك كهما لبين عزيك ديارك ذات أو أعلام يعني مناراته علمه شتي تاريخ هي الله سادك يكاني أم دينا وعلمكاني رن كده ما عجزت يعني رون كردنا ويك أولاو كردوا عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين لا بيش خواه لدواي خواه خوي خواه لعلماء مبسيتي خالكي تريوك أويان نتواني بيكا اگر يسدها ما شابكين زور بي زوري علومي عقيدة لم زمان نسكت كان ابن تيميه أرواه لسر ابن تيميه ولسر ابن خيم أرواه أو همو رون كردنا وجوانانا أو همو دفاعنا لعقيدة سلف هموي كالكلاوة قاعدة وكبن عثمين دائما أيها نشتاكان باساكات هر هموي ابن تيميه كدوتي ابن تيميه ابن القيمة وانا بو يشتانك كدوك كخالكي بيرش خويش نيان تواني بيكن دوي خويشي ناتوانوكو أو, أو هموجي هادبكن وسلك طريقته تلاميذته وأتباعه من العلماء المحققين حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخي الإسلام محمد بن عبدالوها هر شوية. طلبكاني ابن تيمية شون كوتواني علماء كان عالمي قورا قورا طلبي ابن تيميا يعني امامي ذهبي ما بي من كثير امانه أنا ابن قيم يعني زور لعلماء حافظي كيكالدي دي يعني مجموعه زور لعلماء قورا قورا لم إسلاما همي الشيخ الشخصة تيميا ولا سلم نهجي أو أروام تعبوا الشيوان يعني فترة بدويك عبو الشيوخ خدمتي أم مناجان كدواتها سلاجيش سلي شيخ محمد إمامي جزيرة ما شيخ الشيخ محمد العبوهاب وإمامها إمام الجزيرة فقام بهذا الأمر أتم القيام جاري كتله ديني تازكر الدواء يك كلا مجددين حقا يعني أو ندش يركوا أو ندب تذهبوا لجزيرة تشبيهنا نبي وك سردم هاتني بيغنبري خاص صلى الله عليه وسلم او اندخل شي قبه ومنارو شركيات ندرس كدبو بو يكوت دعوه كدوبانغا واسكدن وا او ابو اوهمو فتنهان بالامر دروس كد بالام نتيجه كا بسركوتين سر تعبو سركوتين منعجه كياتها حتى نشر فلم يزل في جهاده مع الاعداء حتى نشر التوحيد الخالص أتاءوا توحيد فاقيك خويء وإسلامة أي يبلغوا الدواء والسنة المحضة بين العباد سنته لبدع جاك الدواء وقمع الشرك ووسائله شرك لناوبل والبدعة والفساد يعني جندلي أخلاق وروجت فواحش بدعوا انحرافهم وان للنابل فخلصت الجزيرة ولله الحمد يعني جزيرة فاق والله لا بدعة لا فساد خلافه وانصبغت بالسنة والتوحيد يعني باتشي بويشي ورغت بوي سنة ورغت يعني سنتي رنجي سنة ورغت رنجي سنة وتوحيد ورغت بوبا مجتمعيشي سني ومجتمعيشي مسلمان موحد فسلمت بمساعيه المشكورة با هوي هولوكو الشكاني او وكا بحول كوشيشي سبسكلا ونبراستي، وبحول كوشيشي تلبكاني، وهر وها نوكاني، وهر وها بحول كوشيشي شنكوتواني سرخراني، من الشرك من الشرك، فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر مولاتا بسركبك ولا مشهدا شو يغني خلقي زيارتك شو يغني خلقي زيارتك وتوسلي في ولا توسلا بالمخلوقين توسل كذا بمخلوق وما مخلوق يا بخاتري فلان سيدي فلان شيخ فلان قبره ولا مولدا ان مولد ما مولد نبوي ما لا مولدي فلان ما عيد فلاني ما ولا معبدا شوني برسنيج كسكنما برسريت ولكن ليس من يكون الله الله عليكم وأجل إحسان الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله يحسن الله الله يحسن الله الله يحسن الله الله يحسن الله يحسن الله أنقيض لكم يعني هيئ لكم أعواني بوقتان آمادك دواء السادة جمعي سيدة بياوي قولو برزيوك وأحمد كوري حنبال ابن تيميام وحمد كور عبد الوهاب وأمثالي أعوانيش علماء لأهل سنة أعواني بوقتان ناردواء كبابيته وكالي الدين الصحي كذا بوب منتواء وتحقق وانتشر حتى نشأت وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أو انداء التوحيد بالله ويوى بالله ويكد وجه يكير بو أو تأيوى تا كالدائك بن لنا ولاتكالدائك بن كولاتي توحيدا يعني أقل إيوى نتان بيني وبيشتر محمد كوري عبدالوهاب بمشيوهاتوا بشرهااتوا بجهاداتوا ببيانهااتوا بإنكار منكرهااتوا إيه ولا دايك مجتمعي سعودي ما بسده إيه ولا دايك ابن كابين توحيد برقرارا شركنية بدعنية قبانية معبدنيه هيج حواره هيج استغاثة تجنيه همل تشربون من معين معين يعني عين كان يو فاكترين خوردنوا نوشکن، پردا، پاکترین خوردنوا خونه. ما بستی عقیده. و تغذیفون من زلالها احسن اعتراف. ای و چی؟ اجوز نوا؟ اعتراف وای غرفة. پدست پنجابی بقایو بمبمب لپیدست او اعتراف. یعنی لکانیایی کی پاکش خونه. لشته چی پیز نخونه. و تغذیفون من زولالیا. زولال آی کی سازگاری پاک. احسن اغترافين بس جوانتلين شا واباشتلين شا وآوي كيسار لسازقالي خوش كدلطان في صلاحاتك لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ايوى ام نعمتك تياجين حكاركي خوتان نين ايوى نتان توانيوا مشتبعي باكانوا كساني تربيش ايوى اميان فاكرتوا ولا قوة علم ولا ذكاء ايوى با هوي هي زيزانستي خوتان وبيرو عقلي خوتانوا نكهه من درس ام توحيده كاسا من داله هاي كبه لو مجتمع على س التوحيد اليكبه وانما ذلك فضل الله عليه فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء بل هو فضل فضل خي تعالى كتي نيه غير انتهاء من ترادف بينما ترون الافكار الاخرى هل عالكاتك دا ايوا بمشي و أي اي مجتمع سعودي أبين الله تكانيتر شون كانيتر محشوة محشوة يعني مملوئة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح فر فرى للشرك فرى لكفر فرى لإلحاد شفر بيته وبيديني مملوئة بالبدع فرى لبدعاف فرى وبناء المشاهد يعني فرى لقباو فرى لشويني فلسطينو فرى مزارج سيد وأولياء مشاعيخ نازلا أوانا وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح شندين كيدوا شندين رواشتين نابج أستا أكسي ولا كي زوربي كيزوري بيزوري برا للزنا برا لللوا برا للباع برا للخمر برا للهمنوع كيدواي بناوي عزادي بناوي فن بناوي نازلا أوانا فحمد ربكم ذيكو فاحمدوا فأكا فإنتي جاء يعني ان علمتم ذلك فاحمدوا أكا زينتان آوهاية أما نعمتي خوايا أما فضي خوايا يوسى بابنين ديش فاسي خوابك فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا هل أصلا أولا نعمتي بسطانا وهيناتوان حسابك وناشتوان سباسي خوابك نسألي بتوابير فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليه مجمعين أما هندي يعني هنا أقناع علماء تريشان هل أمانانين أقل إيمان في وندي من هبيل بمنهجي أمانوا بمنهجي عبد الوهاب ونهجي ابن تيمية بمنهجي إمام أحمد ارتباطاً تاماً في ونديش التوالبه يزمن هبيل وكو هو كالك وقال الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع وقال تعالى امام بارزه كي نناو بدعوه والانجراف يعني الروشتين بدواي وراء التيارات المبطله المضله بدواي اوهم الروتا خلابانيكا بطالن هيتشامبينيا كن دين حزب و دين مذهب دروس بو بون منا قرآن يكان قاديان يكان عقلان يكان إخوان تبليغ نهزان تكفيريف و أنواعب شد دروس بو بس شويني كواسر لبيدعت دروسكا دركا بوئي براسي اقر شويني علماء كوي أمثالي أمانة نجات تبه توشي بدعناي اواني شي شويني أمانة نكوتون حال ينبينه بواي بدواي أمانا كوتا سنتي شوا التي ترتدي عند تلبس دياب السنة أقب شكتبكاني نمخير نوا بعض والسنة بريئة منها كل البراءة. السنة بريئة ما دورنا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج الله يا الله كم ترخمي واتشركوا بدعانها تنوع مانه ودوارك ذلك بدعوا رسبيت ولا مجتمعاتي مسلمان لو كانت كوازما لما نهجي أمانه هنا وابن تيمية وأحمد وعبد الوهاب وأمانة نقصكم وقرية تنوكم القوا وضربنا عنه صفحة كاتك أجرت في تلاهي ذا أولى أو ضربنا عنه صفحة كاتك كما نهج ابن تيمية وأحمد وعبد الوهاب وأمانة استولوا بوي النقصاتو ثنوما لو كاتيك هوا خلصر قالي حزبي سياسي وبرلمانات ونازان بس مرسمي أحزاب كدوا خلقي لمنهج علماء ليدوا واستغنينا عنه بمناجها بمناهجة استخدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها وازمان لمنهج خمن هنا منهج علمي سلفي ابن تيميا محمد كوري عبد الوهاب أحمد كوري حنبل شئني منهجي كمال منهجي كوتين كمال خلكي للدولة وولاة هنايا مناف السعودية لو أنا مصر يعني إخوان هند يعني تبليغ ومن غيرها لغير ولات تري شوا أنواع مناهج تريها تقول للدولة وولاتي حرامينها وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أما منهجانا شيء إخوان بيا شيء تبليغي بيا شيء الصوفية بيا لا هر شونيك و هر شتيك حتوثنا و أمكمل غي أليت و زور دور لمنه جيس لك تأير بخشم أفضل الله وصول الله وعلى محمد